إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا انا نخاف من ربنا يوما عبوسا طمطريرا فوقعهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا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 فما شَاءَ اتَّغَذَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلًا وَمَا تشاءون إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا يُدْخِلُ مَنْ يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ